نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علينا غضبك أو أن ينزل بنا سخطك لك العتبى حتى ترضى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 انجز ما وعدتهم اللهم انجز ما اللهم لهم ما وعدتهم في كتابك